اثنان استمع إلى الفقرات الآتية وقرأها ثم اكتبها في دفترك اسمي عائشة أنا طالبة جديدة في الثانوية وأنا طالبة في الصف التاسع ألف أنا أحب مدرستي اسمي محمد أنا طالب جديد في الثانوية وأنا طالب في الصف التاسع جيم أنا أحب مدرستي هذه صديقة نور وهي طالبة في الصف التاسع داء هي أيضا تحب المدرسة كثيرا هذا صديقي فاروق وهو طالبا في الصف التاسع دال هو يحب المدرسة كثيرا مرحبا للثانوية مرحبا للثانوية